أربعة اقرأ الحوار الآتي مساء الخير مساء النور كيف حالك؟ بخير شكرا وأنت بخير الحمد لله من أين أنت؟ أنا من أضنى وأنت؟ أنا من بورصة تشرفنا فرصة سعيدة